قال ابو الايكه المرسلين إ ذ قال لهم شعيب أ ل ا تتقون إ ن ي لكم رسول أ م ي ن فاتقوا الله و أ ط ي ع و ن وما أ س أ ل ك م عليه من أ ج ر إ ن أ ج ر ي إلا على ربكم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 ف أ س قال ط ع ل ي ن كسفا من س م من ا الصادقين قال ء إن كنت ربي أ ع ل م بما تعملون فكذبوه ف أ خ ذ ه م عذاب يوم الظله وكان عذاب ي و م ع ظ ي في م إن ذلك لآية ه ا ك ا ن أكثرهم مؤمنين وإن ر ب ك ل ه و ا ل ع ز ز ي ا ل ر ح ي م و إ ن ه ل ت ن ز ي ل رب ا ل ل ع ا م ي ن نزل به الروح ا ل أ م ي ن على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين و إ ن ه لفي زبر ا ل أ و ل ي ن أ و ل م يكن لهم آ ي ة أ ن يعلمه علما ء ولو نزلناه على بعض ا ل أ ع ج م ي ن ف ق ر أ ه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في ق ن و ب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب ا ل أ ل ي م ف ي أ ت ي ه م ب غ ت ة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أ ف ب ع ذ ا ب ن ا يستعجلون أ ف ر أ ي ت إ ن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا ما أ غ ن ى عنهم ما كانوا يمتعون وما أ ه ل ك ن ا من ق ر ي ة إ ل ا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إ ن ه م عن السمع لمعزولون فلا تدع و ا مع الله إ ل ه ا آ خ ر فتكون من المعذبين و أ ن ذ ر عشيرتك ا ل أ ق ر ب ي ن واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ف إ ن عصوك فقل إ ن ي بريء مما تعملون وتوك على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم هل أ ن ب ئ ك م على من تنزل الشياطين تنزل على كل أ ف ا ك أ ث ي م يلقون السمع و أ ك ث ر ه م كاذبون والشعراء يتبعون فعلون. إلا الذين وسيعلم ا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا و بعد من الذين ظلموا أ اي منقلب ينقلبون Allah.